وَالنَّجِمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَوْبَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَد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 بعد ان ياذن الله الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم إن يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا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 Oh أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّاهُ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدًا أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَاهُ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّاهُ أَلَّا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَاهُ وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَع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 وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقناه وأنه هو رب الشعراء، وأنه أهلك عاد للأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفي.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 فانتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا